ياك نعبد. أنا سمع الإمام محمد رحمه الله قول ياك الله إياك نعبد. أي معنى ياك؟ أعبدك يا رب بما مضى الثلاث. نكعبد. أي ملوانك بما مضى ويا ليه تنغلي يا متعتو na kuabudu raja'an lakah kwa kutarajia na kuabudu khawfan minka kwa kuogopa kwa nasema ibada haikutajwa ila baada ya kuandaliwa kwanza juu nguzo zake tatu iyyaka naabudhi haikuanzwa na Allah ibada Illa baada ya Allah kuambulizia ibada nguzo zake ngapi tatu almamahba warajaa Walkho. Kana kwamba unaambiwa ibada haiwi ibada ya malipo, ip iskokuwa ijengeke au ijengwe juu ya misingi ya nguzo hizi tatu. أي أعبدك يا ربي نقبد يوم لوانج بما مبث الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك. ألسما الإمام الفوزان حفظه الله ياك نعبد ويتون لي أن نقبد نعبده بهذه الثلاثة تنقبد يا قمة تهايا المعبد والخوف والرجاء. لأنها وسباب لا تتحقق العبادة إلا بها حيوزك فتكن إبادة إسققو قانجوهيزو أي بمجموعة الثلاثة بالمحبة, بالمحبة التي دل عليها آه محبة أم بايو الله الحمد لله رب العالمين فنما بدو وبالرجاء نقم ترجيو الذي أبايه دل عليه قوله تعالى يمدي ليش مترجيو أباياه وقولي ياك الله على الرحمن الرحيم لاتو تنما بدو يق الذي أبايه دل عليه قوله تعالى إما الله لبصم مالك يوم الدين. كويهاي كتاموليزو عبادة ما نزوك بسا إسحوكوا زميتاموليزو القلبية. أنا سمع الإمام محمد رحمه الله. فهذه الثلاث أركان العبادة، فهذه الثلاث أركان العبادة تتهزي لزنجوز العبادة، وصرفها لغير الله شرك نكزي لكاذب سيق و الله نو شريكنا. ما بين سيق و الله بين عم باله الله فهو مشرك. من رجى غير الله Atakem taraji asiyo Allah, katkalili ambalo haliwezi Allah, Fahuwa mushrik, yhene mshirikina. Man khafa min ghairi Allah, atakem Allah, Fahuwa mushrik, yhene mshirikina. Kini khofu gani? Khofu ya ibada. Sabu kuno khofu za kimaumbile, mtu wana uugopa moto, siliyuka mchoma, mtu wana bunduki, mtu wana majambazi, a khauf ya kimawbil alkhauf atabi'i nabi musa aliogopa alayhi salatu wassalam ndio nasemaje ile aya fa kharaja minha khaifan yatarqabu akatoka katika ule mji wa madiana khaifa akiwa anawoga yatarqabu ana chunga chunga kwa maana sija katokea hapa wasija hapa هائفة. أنا خوف وإذا أن كنت سمعه مشرفة خوف طبيعي الخوف الطبيعي خوف يا كمون أنا سمع في هذه الثلاث نكتك آية هزيتاتو الرد على من تعلق بواحدة منهن كن ردي كن ردّي، قالَ أَمْبَاءُ، وَمِنْ يَجْمَيسَ بِواحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَمُوجَ مِنْ جُنُو مَهَيَمَتَاتُ، كن ردّي قَوْمٌ، كَمَا بِالْمَحَبَّةِ وَحْدَهَا، كَمَا يُلِي أَمْبَاءُ مِنْ يَجْمِيسَ فَوْجِ مَبْنِزِ بَكِيَاتِ. أنا سمع وهم الصوفية نوع مصوفها أو تعلق بالرجاء وحده أو قد يجمعه ثم ترجيه وهم المرجية نوع مرجيهها و كزيها و كزيان قال نصوص زمان ترجيه وما تنجابي بوني أتاكش هذه لا الله وإن زنا وإن سرقة حتى كما تزين حتى كما تايبة أتنجابي لا يزني زاني وهو لا حين يزني wa huwa mu'min hazin muzini wa layna napozini مؤمن ni mu'min wala yasili kusari fahina yasili kwa huwa mu'min haibi mwizi pale anapoiba akawa ni mu'min awakijegemeza kwenye hofu peke yake wao hu alkhawarij walwa'idiyya nao ni makhawarij alwa'idiyya ha yusamoun alwa'idiyya wanaitwa hivyo نصوص akhadhu nusus alwa'id faqad kwa sababu wao wamechukua nusus za makemeo tu خالداً، أبداً فيها، أبداً الآباد، كافر، ما سوف نهيزه نعنوا لي؟ آه، من كافر وهم الخوارج الحالة نتومة، كما تلفي هنا الآية Wameyakusanya yote haya. Wameyakusanya yote haya. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu. Wanaotarajia rehema zako na wanaogopa adhabu zako. Mawili hapo hapa. Fala takhafuhum wa khafuni. Msiogope, niogope ni mimi. Hofu pia ipo Ntimu sallallahu alaihi wasallam imekuja hadithi kwenye sunna ya bidauud alisema kumwambia bwana mmoja katika hali ya السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأقولون لنسيما كالتحاليكم دعاء اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ما نقابي هيا نويل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إيوه الله نقوم بأبيبو نجي كنغاق وكتوك من نموتو Kisha kasemahu yhidaanaku mwambi yhida mtuumi sallallahu sallam. Ama inni laa uhsinu dandanataka wala dandanata muadhin. Dandana zaako ya Rasulallah siziwezi wala siziwezi dandanaza muadhin. Dandana. Siyo dana dana. Dandana. Yani utaratibu wa maombi yako Kutimineza maneno, mazuri Hivyo, minna oomba tu Janna, minna muomba Allah Nikinginamuotu, khalasi Lakini utaratibu wa mbao Na uosoma na uosoma muadhi Na uweza wapi mimi ya Rasulallah Haa Mtumi haka mambia aje na sisi kwenye hayo hayo unayosoma wewe sisi nasi dana dana zetu ziko hapo hapo tunamuomba yeye, atu atuingize peponi na atu atukingine na moto hata kama zitatofautiana ibara za maneno yetu lakini ni humo, humo na sisi tunaomba pepo na tukingwe na moto nani kasema na haa tumi sasa yaje mtu aseme kamba mimi simuabudu Allah eh kwa اوكم خوف حبا بك ياك لا ولما penso ka ni Allah ka mshida mtume sallallahu alaihi wasallam kunamjua Allah ka mshidi mtume sallallahu alaihi wasallam wa injua nile Hakuna takili penga hili kafiri basi yes. Anasema Wafiha fiha Anasema faman sarafa minha shay'an li ghayri fa huwa mushrik Basi yote ambaye atalelekeza moja miongoni mwa hayo yu, kwa kuwa Allah atakuwa mshirikina وفيها من الفوائد نانياك زيك فايدا نيونغنم فايدزاك الرد على الطوائف الثلاث هو جيب مكوندي متاتو. التي أنبائي كل طائفة تتعلق بوحيدة منها كلا كوندي ميونغنمها ومكوندي كجي جميزا كونك موجي هايو كما نعبد الله تعالى بالمحبة وحدها كما يولي أنبائي تموابود الله كما بينزي بكي يكي الصوفية. وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده، كذلك تكمن وجود الله، وكم ترجي بكياك كالمرجئة كما في المرجئة. أبا غلبوا آيات الرجاء، ومستقووا آيات مترجى بكياك، وأهملوا آيات الخوف، وكذكو ز آية ز وكذلك من عبد الله بالخوف وحده. كذلك والى عبائة وابدء الله وخوف بكيك. كالخوارج كما في لما خوارج. أنا سمع الإمام الفوسان والمرجئة سم مرجئة مرجئة وميتة مرجئة قد جنihilوا لأنهم أرجعوا الأعمال ومية لبشمتين أي أخروها ومية لبش عن مصم الإيمان قد كذين الإيمان وقيتو متنو قد ك. مسمى الايمان وكثير من متنه في كملات binachokamilisha kamilisha la anna al-irja' ma'nahu ta'khir wa sababu irja'i تأخير maana yake ni ta'khir mchelewesha qalu wa qala arjihi wa ahahu msubirisha huyo شعرا ثلاث نسج يعني وناقصودية ولو توفرعون كوما بفرعون آخر شانه وانظر فيه اه لكي لبش جنبلاك أو فالارجاء معناه التأخير هب ارجاء معناه لكن لبش قصديرش ثم مرجئة وميت مرجئة لأنهم أخروا الأعمال وسبب ومية لبش متين عن حقيقة الإيمان kutoka katika hakika ya imani uakharajuha min hakika til imani bali kabisa kamba imani hakuna matendo kuyofanya utakafu katika matendo haliharibu kwenye imani yako tuchot zini wewe zina yako haliharibu kwenye imani tuchot kwa sababu imani siyo matendo imani ni kusema, kutamka imani ni kuitakiti kwenye muwe na bila shaka fauli yao yuko wazi kabisa juhi ya ubatili wake وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج كذلك يلام بأية معبد الله وخوف بكياك كما بل مخوارج. أنا سمع الإمام الفوزان عفروه الله على الخوارج هم الذين خرجوا على أولاد المسلمين وقفرهم. مخوارج ما والاموا مآسي هو آسي ينجزوا وإسلام ونق وقفورشة. وهم يعتملون على نصوص الوعي. نوّا ونتجميع na nasi au maandiko yale yaliyokuja katika kokemea waio kafiruna bilkaba'ir na katika alama zao wana wakufurisha watu kwa madambi makubwa waliyoyafanya allati dun shirki ambayo hayo madambi makubwa yako chini ya ushirikina si shiriki ni madambi mengine كافر amezini mtu ameiba mtu ameadanganya kwa wao akawa ni kafir يَيَوْتَ atakayukufa kwa madhambi makubwa aliyofanya fa huwa muhallalun fi an-nari huwa takamelele katika moto wa jahannam tofauti na ilivyo akida akida ya ahlus sunnati wal jamaa ala murtakib al السنة wa mtenda madhambi makubwa hata kama yuko chini ya matakwa na matashi ni Allah akitaka Allah siku ya kiyama amsamehe hata kama hakutudia muda kuwa hana dhambi ya ushirikina atamsamehe bure akitaka Allah kumuadhibu na tija ya makosa yake صلى الله عليه وسلم أما آية الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا نعم قولي يوم ما سوفي قم الله من عبد الله أتكيم الله سبحانه وتعالى وقتراجي قتراجيا بيبو أنا إلي بيبو Wa ibada tutujari, Ibada ya wafanya biashara, Niinataka faida Nawudu ni pepepo. Hii ibada tutujari, Ibada ya wafanya biashara. Wa abada allaha Khaufa mani iqadi Na wabudu Allah Kukuchelea athabu zaki Walina wabudu naugupa moto Walasema hathihi ibada Ibada zawatuma, Haindi bila mchapo فهون رهين دي بيلم الله حبا الله الله فكون ما بين صنعته بيشارة هفاني بدل يا مقابل نانجينو نا ما يسميه في من, من عبده الله بالحب وحده اتك يمعبدو الله مع منن زيك ف هو زنديق حيو ومن عبده بالرجاء وحده معتك الله وكمترجي بيك ف هو مرجئ ومن بالخوف وعده فهو الله وخوف بيك yake hio ni ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف نَأْتَكَ مُوَبُودُ أَلَّهُ وَمَبَنْزِي نكم تَرَاجِي نكم خُوفُ فهو مؤمن موحدٌ يَيَهُوِيٌ لِيَهِ مُؤْمِنٌ أمت وتوحيد آيان من سنة والجماعة إياك نعبد وإياك نستعين أنا سمى فيها توحيد الألوهية قد كهي آيك نتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية نتوحيد الربوبية إياك نعبد وكثم إياك نعبد فيها توحيد الألوهية بنياك كنا توحيدي عبادكم وكشأ الله قد كعبادة قوة أنا, أنا أبدي ويبكيك كانوا قمونا سيما نخصك بالعبادة نخصك بالعبادة يوم أنا إياك نعبد أي أخصك بالعبادة فكوة تقديم المعمول على العامل في الإشعى Ah inje Al-Quran mtu angesema naabudu iyyaka wa nasta'in na kwenye hi, ki, na hiki wa nasta'in فيها توحيد الربوبيه ndani yake kuna tauhidur rububia na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada يهدينا الصراط المستقيم توجوز فيها الرد على المبتدعين على هي دنييake كنا ردي كو الله اياك نعبد فيها توحيد الاولوهيه دنييake كنا توحيد الألوهية na jumla hii iyyaka na'budu ni tahqiqun li la ilaha illa allah na samihiba al-'ilm kwamba la ilaha illa allah ni kuabudu aba allah peke yake kwa hiyo kwenye hiki kwenye hiki kipande kuna tahqiqun li la ilaha illa allah na hii ni ahadi iliyoko أنا ya mwenye كوني kwake خواك انجعني اسمها يمنينو اكي صالي ام تكسي ملواك عبادة ذاك ام تكسي ملواك ديني ام قوكش ملواك قد كعبادة لكن واكو بعضيوات وانا سمها يمنينو قد كصالة وانا توه هز لكن هو فهام معنى ياكي وانا سمها يكت بعد يصالة ارمون با الولي. أنا موابع الوالي، أنا عائض بك يا فلان. عبد القادر الجيلان. سب ماذا يا جيلان؟ وهو إفراد الله بأفعال العباد. ناكو الله قمت لو يعني الله. التي شرعها لهم أباي أم واي كشريعة. لأن الألوهية معناها العبادة، وسبب ألوهية ماذا؟ كن عبادة. جماعة توحيد الألوهية، قد إن يتواحد العبادة، أم بكيش الله قد الله بكيش. توحيد الألوهية ماذا؟ كتوحيد العبادة. إنما جينا منجي. توحيد الألوهية نجيناك، توحيد العبادة نجيناك، توحيد الإرادة نجيناك. توحيد القصد نجينا لك توحيد الطلب نجينا لك والعبادة من أفعال العباد نيبادة نكت كما تندو يواجع ويفانك واجدي ياملواه بك ياك وإياك نستعين نجم لهي يمنين لنياك كنا تحقيق للا, للا حول ولا قوة إلا بالله إلي إياك نعبد لتحقيق ينين يلا إله إلا الله إياك نستعين لتحقيق يا نني تحقيق يا لا حول ولا قوة إلا بالله وإياك نستعين نwe tu ndie tunayekuomba msaada kwa maana tunakuomba msaada wewe hatuhitaji msaada katika ambayo hayawezi siku kuwa wewe فيها توحيد الربوبية. بنياك توحيد الربوبية. لأن الإعانة من أفعال الربي سبحانه فسبب المسالة نكت كما تندو الله الله اندية نكت yogurt المسالة قو المك액 ما تندو هذا كمك Zelda° ولا يوضح الله عن الرشاة كمكلك الله لقد وضعت من وتوحيد الربُ هو توحيد الله بأفعاله وتوحيد الربُري معني هذا من الله كان ماتندو